محمد ولائي الدين سمير البنا جمال حماد محمد موافي وأحمد مشعل الجامع لأحكام القرآن لإعداد الإذاعي مأمون النجار الإخراج محمد مشعل قلتنا امس يا عم عند نهاية المسألة التاسعة من نسائل الاية التاسعة والاربعين بعد المئتين من سورة البقرة عندما كان الامام يشرح قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فشربوا منه الا قليلا منهم صدق الله العظيم صدق الله العظيم فماذا قال الامام في ذلك يا ولدي اورد الامام قول ابن عباس شربوا على قدر يقينهم فشرب الكفار شرب الهيم وشرب العاصون دون ذلك وانصرف من القوم ستة وسبعون ألفا وبقي بعض المؤمنين لم يشرب شيئا وأخذ بعضهم الغرفة أي اغترفوا الماء فأما من شرب فلم يروى بل برح به العطش وأما من ترك الماء فحسنت حاله وكان أجلد ممن اغترف الماء فاتح الله عليك يا ولدي والآن نستطيع معصلة لقائنا مع مولانا الإمام القرطبي هيا بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا الإمام سبحانك. المسألة العشرة يا إخواني قوله تعالى فلما جاوزه هو الهاء تعود على النهر وهو توكيد والذين في موضع رفع عطفا على المضمر فيه جاوزه يقال جاوزت المكان مجاوزة وجوازها والمجاز في الكلام ما جاز في الاستعمال ونفذ واستمر على وجهه قال ابن عباس والسدي جاز معه في النهر أربعة آلاف رجل فيهم من شري فلبنا نظروا إلى جالوت وجنوده وكانوا مئة ألف كلهم شاكون في السراع رجع منهم ثلاثة آلاف وستمائة وبدع وثمانون فعلى هذا القول قال المؤمنون الموقنون بالبعث والرجوع إلى الله تعالى عند ذلك وهم عدة أهل بدر كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وأكثر المفسرين على أنه إنما جاز معهم نهر من لم يشرب جملة فقال بعضهم كيف نطيق العدو مع كثرتهم فقال أولو العزم منهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله قال البراء بن عازب كنا نتحدث أن عدة أهل بدر كعدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا وفي رواية وثلاثة عشر رجلا وما جاوز معه إلا مؤمن المسألة الحاديات عشرة قوله تعالى قال الذين يظنون والظن هنا بمعنى اليقين ويجوز أن يكون شكا لا علما أي قال الذين يتوهمون أنهم يقتلون مع طالوت فيلقون الله شهداء فوقع الشك في القتل وقوله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة الفئة الجماعة من الناس والقطعة منهم من فأوت رأسه بالسيف وفأيته أي قطعته وفي قولهم رضي الله عنهم كم من فئة قليلة تحريض على القتال واستشعار للصبر واقتداء بمن صدق ربه وهكذا يجب علينا ان نفعل لكن الاعمال القبيحة والنيات الفاسدة منعت من ذلك حتى ينكسر العدد الكبير منا قدام اليسير من العدو كما شاهدناه غير مرة وذلك بما كسبت ايدينا وفي البخاري قال أبو الدرداء إنما تقاتلون بأعمالكم وفيه مسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم فالاعمال فاسده والضعفاء مهملون والصبر قليل والاعتماد ضعيف والتقوى زائلة قال تعالى اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله وقال عز وجل وعلى الله فتوكلوا وقال سبحانه وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقال عز من قائل ولينصرن الله من ينصر وقال تباركت أسماؤه إذا لقيتم فئة فاسبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فهذه أسباب النصر وشروطه وهي معدومه عندنا غير موجوده فينا فانا لله وانا اليه راجعون على ما اصابنا وحل بنا بل لم يبق من الاسلام الا ذكره ولا من الدين الا رسمه لظهور الفساد ولكثره الطغيان وقله الرشاد حتى استولى العدو شرقا وغربا برا وبحرا وعمة الفتن وعظمة المحن ولا عاصمة إلا من رحم فارحمنا يا الله لا حول ولا قوة إلا دلالك لا حول ولا قوة إلا دلالك والآن ننتقل إلى الآية التالية وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين صدق الله, الله العظيم برزوا اي صاروا في البراز وهو الافيح من الارض المتسع وكان جالوت امير العمالقة وملكهم وكان ظله ميلا ويقال إن البربر من نسله وكان في مارويا في ثلاثمائة ألف فارس وقال أكرمة في تسعين ألف ولما رأى المؤمنون كسرة عدوهم تضرعوا إلى ربهم وهذا كقوله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير إلى قوله وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي العدو يقول في القتال اللهم بك أصول وأجول وكان يقول اللهم إني أعوذ بك من شرورهم وأجعلك في نحورهم ودعا يوم بدر حتى سقط رداءه عن منكبي يستنجز الله وعده على ما بيانه في سوره آل عمران إن شاء الله تعالى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 صدق الله العظيم صدق الله العظيم. قوله تعالى فهزموهم بإذن الله أي فأنزل الله عليهم النصر فهزموهم فكسروهم والهزم الكسر ومنه سقاء متهزم أي انثنى بعضه على بعض مع الجفاف ومنه ما قيل في زنزم إنها هزمة جبريل أي هزمها جبريل برجله فخرج الماء والهزن ما تكسر من يابس الحطب وقوله تعالى وقتل داود جالوت وذلك ان طالوت الملك اختاره من بين قومه لقتال جالوت وكان جالوت من اشد الناس واقواهم وكان يهزم الجيوش وحده وكان قتل جالوت وهو رأس العمالقه على يده وكان من ست يهوذ بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم عليهم السلام وكان من اهل بيت المقدس جمع له بين النبوة والملك بعد ان كان راعيا وكان اصغر اخوته وكان يرعى غنما وكان له سبعة اخوه في اصحاب طالوت فلما حضرت الحرب قال في نفسه لاذهبن لرؤية هذه الحرب فلما نهض في طريقه مر بحجر فناداه يا داود خزني فبي تقتل جالوت ثم ناداه حجر آخر ثم آخر فاخذها وجعلها في مخلاته وصار فخرج جالوت يطلب مبارزا فكع الناس عنه حتى قال طالوت من يبرز إليه ويقتله فأنا أزوجه ابنتي وأحكمه في مالي فجاء داود عليه السلام فقال أنا ابرز اليه واقتله فازدراه طالوت حين راه لصغر سنه وقصره فرده ثم نادى ثانيه وثالثه فخرج داود فقال طالوت له هل جربت نفسك بشيء قال نعم قال بماذا قال وقع ذئب في غنمي فضربته ثم اخذت راسه فقطعته من جسده قال طالوت الذئب ضعيف هل جربت نفسك في غيره قال لا وكان عند طالوت درع لا تستوي الا على من يقتل جالوت فاخبره بها والقاها عليه فاستوت فقال طالوت فركف فرسي وخذ سلاحي ففعل فلما مشى قليلا رجع فقال الناس جابنا الفتى فقال داود إن الله إن لم يقتله لي ويعني علي لم ينفعني هذا الفرس ولا هذا السلاح ولكني أحب أن أقاتله على عادتي وكان داود من ارمى الناس بالمقلاع فنزل وأخذ مخلاته فتقلدها وأخذ مقلاعه وخرج إلى جالوت وهو شاك في سلاحه على رأسه بيضة فيها ثلاثمائة رطل فيما ذكر الماوردي وغيره فقال له جالوت ها أنت يا فتى تخرج إلي قال نعم فقال جالوت هكذا كما تخرج الى الكل قال نعم وأنت اهون قال جالوت لأطعمن لعمك اليوم للطير والسباع لا حول ولا قوه